أ ب ش ر ب ن ي للمنا ا يا ع ا ش ق ا ل م ص ط ف ى أ ب ش ر ب ن ي للمنا ا قدر كاسوس ك افا ا ل س ف ى اصفى Hi!